فَبِمَا نَقْضِهِمْ نِتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْدَلَفُوا فِيهِ لَتِشَكِّنْنَهُ مَا لَهُمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا اتِبَاعَ الْضَلْلِ وَمَا قَسَلُوهُ يَقِينًا ضَرَوْتَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وأخذهم الربا وقد وقدنوه عنه وأكلهم أموال الناس للباقي وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما من قدرك والمؤمنون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما